اياك نعبد واياك نستعين اهدنا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ض ا ل إ ن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم و آ ت ي ن ا ه من ا ل ك ل و ز م ا إ ن مفاتحه لتنوء ب ا ل ع ص ب ة اولي ا ل ق و ة إ ذ قال له ق و ب ه لا تفرح إن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 فما كان له من فئته ينصر له من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين لولا م ن الله ع ل ي ن ا ل خ س ف ب ن ا ويكأنه ل ا ي ف للعلوم ح ا ك ا ا ل ا س ل ه ا ل ل ذ ي ه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 إلا ر ح موسوعه ة من ربك ك فلا ت ي ر ا ل ن ا ب ل ا ي ص د ن عن ك آيات ا للعلوم ه ب د إذ أ ن ز ت إليك الاسلاميه ى ر ب ت ك م ن المشركين و ل ا ت د ع و النابلسي للعلوم إ هو ا ل إ ل ا وجهه ل ه ا ل ح ك م و إ ل ي ه ترجعون